بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد قال الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة والذين يتوفون وري يراد أن يكورد أن منكم سنيرى، ويدرؤنا كريسا أزواج دبرتوء فيه، نمت قد دبرتين يرادؤه، يتربسنا دبرتين سنتها أن، بأمفسه نا لبؤ في قبني وده نكائن هذ النه، أربعة أشهر وعشرة في بلي سنة تاولفا قبنا ججو تاولفا فقبدو ألفو مدهو سنين إداني سي إررارو مطا أقسمة قبريون تهين قبري ولقا سنيتين إررارو مطا يبارتين تاكا يو أبامنا إرادوئي أدوني قايا يهند أني جي آخري في بليكو نمتعون فإذا بلغن أجلهن يو إدى إساني فلا جناح عليكم ديلين اسين الرنج رويا ورى ولي يد تنيو تيما فعلنا في انفسهن وان دبرتين سن وفي حجتان بريكسو اكنمن اسيفو دو موكا ددمو كساتي اسين الرماسيان انيرو دبرتين تكنيخا يدتيو برباد هما ببريكفتي اوف تولتكي اكنمن نيكايا اسي هتو نمتمموا جاهفك أنا يسمن معذان يسمن رنجروها فببرك كيفته نمتهم الأتو وجتوا راء بالمعروف جتون أكشري عان جدت كله وبعثي كيو دنتين نما يسيهم كرتة يوقيسي فو يو والله بما تعملون خبير kest في ظاهره يصير لي بيكر أيوب بديف كأولي جدي ددتم تنتبريت كفتة سن اللي ربنا كنون ما بيكرت ولا جناها عليكم مع سن الرنجرو فيما عرضتم به يوكا يوكا دي دي دي من خطبة النساء دبرتي Abban manata pojo radu e, di aaholi hubulikuran isinget tejette, aċi voda, joka, Sajirtu idda kiesa jirtu, jero isin fitur afkate, Yo moggaduddubbatan rakkon hisin irran kierru, ujetur. Pakenjaf nam toko, jo da hirana sifu rangetinin, moggamademe, abboati vaaridda, namnekaketikun namantabu ni heddutuyuu si haajmaa jedeeo muggaa dubbti Rakoon qbu jecha. Ou akanaaantum fi ammpuikum yooka ofumaaluggu teessan keessatti yoo qabatan Nikaa hagoduberttti tanaa Namtti sana fuduu q jettani eo gara keessan keessatti murte pat sunilleerakkoom qbuuma iddaa keessa isaan jira mu erooo نما امس نم انتحاجمو افشر رب مسجرا وركنكن يودو بتراكون كبوجو انا سيفو دجتنيني اتيا انباسن علم الله رببم بكجرا انكم ستذكرونهن اتنين كنيدو بتن كدتن جچا يوكان جچخان نيدو بتني سباون دنديتني كناف لا تواعدهن سراً، رفساً أن السفورة يتنى باللما إن في فيه باللما إن فيه يجر، إلا أن تقولوا قولا معروفا يجت مجارج التنين ملء، يجت عارين صن كما أكرهوا جناتني، نمني سفود أبمو أتمنى فبدوميتي يأكلوا مفاج التنين ملء يجت ولا تعزموا عقدة النكاح. هم مرتينا نكاه جدومف الرد حتى يبلغ الكتاب أجله حقة كتاب نك أترن إساقهوت كتاب نك أترن إساقهوت يجكون حقة إدّان الرّوم تطي مرته سنتين كاه يدجو لفانكايتنا يدجو بك أن الله يعلم ما في أنفسكم ربي وأن لبته السّن سجرتني يرتو نبك مرنوك السّن في مرنو أبوك السّن فَحَذَرُوهُ بَكَتْهَا أَكْرَبِ الْثِنِّي كَاتَعْنِ يُوَكَّمُرَتْنِي كَالْثِنِّي إِذْ دَكَى سَجْرَ اتْتِهِمْتَنِ تَعْتِهِ وَعَلَمُوا بِكَ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ رَبِّنَا لَعَنِ أَرَارَ مَعَنَمَ وَأَنِّي أُرْجِكَنَا الرَّبَّ كَتِبْ حَلِيمٌ أَبْسَعَ رَأَى إِتَاعَتِهِ اتْتَأَرِيفَكُ رَبُّكِ دليل إثنين رنجرو إن طلقتم النساء يدبرتي قد إيفتن ما لم تمسوهن وان يسيهن تكينين كمان والقنامتين وان, وان هنقولين يوني كاهد التني ايفتن تفرضو يو اساني اساني يو يو قد إيفتن أو تفرض لهن فريضة يوكا ك مهرئ ثاني إثاني يو مرتيسين يو ركن إسنن الرجرو، ومطيعوهن إسيرا كناني سما إسنن الرجرا كناني سا، مهري وانسان إتن جمدا كنا في ملء، وأنت مهري جرمه، درقمان إسنن الرجرو همجروان أولها حجنا فيه مهري ولا نقلني، فمطيعوهن إسسان على الموسي قدره دهيل. وعلى المقتري قدره نمنهيما قبل لها غمدن دهينها قنني سوجدو صدر كاد برتي الهلالن ار صدر كان متجدد يسو لالنججو دبرتين تنقفيت لها تاتو نمشي اسي قدلي سخن يودري ستياكم درمائات يوهي ستهلكم هيومائات كنفد جو دبرتي تكجديز متاعا بالمعروف بالمعروف أكا شريعان جدتين يو كان أكا بيكي السجروني حقا كني مرتيد ثبت على المحسنين نما ورى ربي إيجر إيجر إيجر ربي يبول الرد وإن طلقتموهن دبرتيو قد من قبل أن تمسوهن أدوه هِنْ تُكِنْ قَامَ أُدَّتِنْ إِحَاتِنْ يُوغَدِئِفْتَنْ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضًا مَهْرِ إِسَانِهَا لِمُرْتِسِ زَانِي فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ وَلَكَ مَهْرِ زَانِي كَمُرْتِسِ زَانِي سن إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ يُؤْرَثَنِي دَبْرًا مَلَ او يعفو الذي بيده عقدة النكاح يو كانمشي نيكاني هر كيرو وليي سي يوسي لي سي مالي ابان تلاتاني في يو ابن يوسين جدي مالي مهري سي ولاك كنتاب ننت قد برتي كفودي ادو يوسين يفتاهيو كانمكي ابانيس نو قابليس كنكاهي دزندي سيف تعفو اقرب للتقوى يادبرتي يو ايراديف تنيف اسنيف غاري ولا تنسوا الفضل بينكم هندجتنا اتل ربيك جدوكه سنتييرون فلو لراولتن كدوراني وليد يسا اكنا الله بما تعملون بصير ربن الان وان يسندلايدن ارغدا غلاتي رتي سيني فيلچا اجا ايان آيان تنافي آيان درا وان تدارا غارون ما آيان درا نمتقو دبرتيو غدي ديسي Homadan the hing kanani, soma hum is a lafikin naf de tu. Dirkama mahari nikay date mahari sana ko defeat him. Humara isalafisikin na rumal leokabate, hiumal leokabate. Garu akata bi yeke se girun tohu kaba akata mid a neni isati inil Namni Nikaya hilate dubarti takka Mahari himehi haana jedee wali galaii murtiessaii ega si dotti galiiti sana dotti seenin walakkaa maisaii kenna yo fi ifteef malee yoo ka bikki walijiita heef bisiseef malee je. Halala kanaan akkaataan qaati fi akkaata أكن أمني غلمي ولا بترهج جنني، كيسات تيرو أم ما كنا بوتان تلاقا تفيني، كه كوني باي إيه رخيصة هذا، باي إيه نحن رضي مير أماتين جرا ربنا أخران هاتو يشوف، نمايو فودة نما من رار ربها هذا دبرتين وچك اتچي تي، كسي جديف نربي نور رها كابو، هذا يجب أن يكون هناك تلقاء رب يجب أن يكون هناك تلقاء رب يجب السلام عليكم الله وبركاته